وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو مر معنا في لقاء الأمس ووقفنا على شيء من مضامين هذه الحديث هذا الحديث العظيم المبارك لكن هناك بعض الجوانب التي يحسن أن نقف عليها مزيدا في بيان هذا الحديث وتوضيح دلالته قوله رضي الله عنه قيل أي الإيمان أفضل قال الصبر والسماحة لما خصى أو خصتها الثاني الخصلتان الصبر والسماحة بأنهم أفضل الإيمان قال أي الإيمان أفضل؟ قال الصبر والسماحة وإذا, وإذا تأملت تجد أن دين الله سبحانه وتعالى إنما يكون قيامه على الصبر والسماحة شدين الله عز وجل أوامر ونواهي أوامر أمرنا الله سبحانه وتعالى بها ودعانا إلى فعلها ونواهي نهانا جل وعلا عنها فباب الأوامر يحتاج من العبد إلى سماحة نفس بحيث تقبله تقبل نفسه سمحة منقادة سلسة قالوا السماحة السلاسة والسهولة فتكون نفس الإنسان سمحة سلسة منقادة تسمع الأمر عن الله تبارك وتعالى فتنقاد وجانب النواهي يحتاج من العبد الى صبر وحبس للنفس ومنع لها فاذا وفق العبد للصبر والسماحة وفق للقيام بالابدين كله اما من لا سماحة عنده كيف يقبل على الفرائض ومن لا صبر عنده كيف يكف عن النواهي ولهذا روى البيهقي في شعب الإيمان وغيره عن الحسن البصري رحمه الله وهو راوي هذا الحديث عن جابر قال قيل للحسن ما الصبر والسماحة قيل للحسن ما الصبر قال الصبر عن محارم الله والسماحة بفرائض الله قال الصبر عن محارم الله والسماحة بفرائض الله فالصبر والسماحة جمع بينهما في هذا الحديث فكان فكانت السماحة متعلقة بفعل الفرائض والصبر متعلقا بالانكفاف عن النواهي وقد اورد ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتابه مدارج السالكين وعلق عليه تعليقا عظيما جدا بين فيه مكانة هذا الحديث وايضا بين مدلوله والمراد به فقال رحمه الله تعالى وهذا من اجمع الكلام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 فأصبح هذان الخلقان الصبر والسماحة عليهما قيام الدين وعليهما مدار مقامات الإيمان كلها فإذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده فكان صبورا سمحا فإن هذا الصبر الذي عند. يحجز عن المعاصي بإذن الله ويحول بينه وبينها والسماحة التي في نفسه تدفعه إلى الإقبال على الطاعات وفعل ما أمره الله سبحانه وتعالى به أما الشخص الذي لا صبر عنده فإن الشهوة إذا عرضت له لم يستطع منعها لأنه لا صبر له وكذلك الشخص الذي لا سماحة في نفسه يدعى وينادى إلى فرائض الله سبحانه وتعالى وواجبات الدين اللازمة عليه فيبخل وتشح نفسه فلا تنقاد ولا تقبل وإذا انقادت تنقاد كارهة غير راقبة ولا مقبلة بسبب ما في قلبه من شح وعدم رغبة وحرص على الخير فيكون بذلك ظالما لنفسه فيكون بذلك ظالما لنفسه فهذا أيها الإخوة الكرام يبين لنا معنى قول نبينا عليه الصلاة والسلام عندما سئل أي الإيمان أفضل وفي بعض روايات الحديث أي الأعمال أفضل قال الصبر والسماح لأن الأعمال سواء كانت فعلا او تركا لا تتم ولا تتاتى للعبد الا اذا كان صبورا سمحا الا اذا كان صبورا سمحا والحديث عرفنا بالامس ان في اسناده الحسن عن جابر وهو معنن لكن ذكر الألباني رحمه الله أنه له شاهدان يتقوى بهما ووجدت في مسند أبي يعلى متابعة لجابر لكن فيها ضعف من رواية يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر ويوسف ضعيف لكن الحديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بما له من شواهد وقوله في تمام الحديث قيل فأي المؤمنين أكملوا إيمانا قال أحسنهم خلقا هذه الجملة مر معنا نظيرها من حديث أنس بن مالك وأيضا مر الكلام على مضمونه ومعناه نعم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين العبد والكفر ترك الصلاة ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث المتعلقة بالصلاة التي هي أعظم فرائض الإسلام واعظم واجبات الدين بعد توحيد الله جل وعلا وهي الفرائض ومر معنا انها عماد الدين في اول حديث ساقه المصنف الا اخبرك برأس الامر وعموده وذروة سنامه قال رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله فساق المصنف رحمه الله بدءا من هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه جملة من الاحاديث تتعلق بهذه الفريضة العظيمة وهنا مناسبة لطيفة جدا من جهتي ان المصنف اورد حديث جابر وفيه أن أفضل الإيمان الصبر والسماحة وعرفنا أن الصبر يتعلق في هذا الحديث بجانب المحارم والبعد عنها وقد مر معنا قبله قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق ومؤمن ولا يشرب الخمر حين يسربها ومؤمن ولا انتهب نهبة يرفع الناس فيها إليه أبصارا حين ينتهبها وهو مؤمن فهذا جانب الذي مر يتعلق بالصبر وهو يحتاج من العبد إلى صبر والجانب الآخر الذي يأتي بعد هذا الحديث وهو فريضة تحتاج إلى سماحة تحتاج من العبد إلى سماحة نفس لينقاد بسلاسة وسهولة لأداء هذه الفريغة العظيمة فمن لم يكن عنده صبر ربما انقادت نفسه إلى الشهوات ومن أشنعها الزنا والعياذ بالله وشرب الخمر ونحوها من الكبائر وإن لم تكن سمح نفسه سمحة لم تنقدل الفرائض فذكر هذا الحديث حديث جابر أي, أي الإيمان أفضل الصبر والسماح له تعلق بما مضى مما هو مضر بكمال الإيمان الواجب ومتعلق بما هو آت وهو أداء هذه الفريضة العظيمة فريضة الصلاة قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد والكفر ترك الصلاة هذا الحديث خرجه الامام مسلم في صحيحة من طريق ابن جريج عن ابي الزبير انه سمع جابر رضي الله عنه يقول وذكر الحديث ولفظه عند مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وهذا فيه بيان مكانة الصلاة من الدين وأن لها المكانة العلية والمنزلة الرفيعة وأنها للدين بمثابة العماد لا يقوم الدين إلا عليها فمن لا يصلي لا دين له كما سيأتي في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فمن لا يصلي لا دين له ومن لا يصلي لا حظ له في الإسلام لأن شيئا سقط عماده لا قيام له لا, لا قيام له لأن العماد هو الذي عليه قيام البناء فإذا سقط العماد سقط البناء فمن لا صلاة له لا دين له ولا حظ له في الإسلام وقوله هنا بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة في أن الإنسان إذا ترك الصلاات كان ترك التوحيد لأن الإنسان إذا ترك التوحيد كان كثيررا مشررك إذا ترك الصلاات كان كذلك ككثيررا مشررك لأنقال بين العد بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة هذا لفظ العدينم في صحيح مسلم بمعنى أن إذا ترك الصلاات يكون ماذا ككثيررا مشررك وايضا تارك التوحيد يكون بترك بتركه للتوحيد كافرا مشركا فترك الصلاة كترك التوحيد كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى وهو كفر اكبر ناقل من ملة الاسلام وسيأتي في الحديث الذي بعد العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة الكفار هذه, هذه ميزة وفاصل بين المؤمن والكافر من صلى فهو من اهل الاسلام من اكل من استقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم فيفاصل بين المسلمين والكفار فمن كان من اهل الصلاة فهو مسلم ومن لم يكن من اهل الصلاة فهو كافر مستحق للنار والخلود فيها كما قال الله عز وجل عن الكفار أهل النار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين قالوا لم نكن من المصلين فالصلاة عماد للدين وبين العبد وبين الكفر والشرك بالله تعالى ترك الصلاة بمعنى أنه إذا ترك الصلاة أصبح بتركه للصلاة كافرا بالله عز وجل مشركاً مثله تماما مثل من يترك التوحيد فإن تارك التوحيد كافر مشرك ومثله تماما كما يدل لذلك هذا الحديث تارك الصلاة فتاركها كافر مشرك بالله عز وجل نعم قال حدثنا عبيدة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ثم ساق هذه الطريق الأخرى لهذا الحديث عن عبيدة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وقد رواه الإمام مسلم رحمه الله من طريق الأعمش به نعم قال حدثنا يحيى بن واضح عن حسين بن واقد قال سمعت ابن بريدة يقول سمعت أبي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث بريدة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر العهد الذي بين المسلمين وغيرهم هو الصلاة فمن كان تاركا للصلاة فهو كافر ومن كان من اهل الصلاة فهو مسلم ومن كان من اهل الصلاة فهو مسلم وبهذا يعلم ان الصلاة تعتبر حد فاصل تعتبر حد فاصل يمتاز بها المسلم عن غيره فمن كان من المصلين فهذا من امارات اسلامه ويشهد له بالاسلام والله يتولى صغيرته ومن لم يكن من اهل الصلاة فهو كافر ومن لم يكن من اهل الصلاة فهو كافر لان الكفار تاركون للصلاة ومن لم يكن مصليا كان كافرا بالله جل وعلا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فهذا الحديث نظير الحديث الذي قبله في الدلالة على أن الصلاة فريضة وأنها ركن من أركان الإسلام وعماد من أعمدة الدين وأن تركها كفر بالله عز وجل والكفر هنا هو الكفر الأكبر الناقل من الملة نعم قال حدثنا شريك عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال من لم يصلي فلا دين له ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود موقوفا عليه أنه قال من لم يصلي فلا دين له من لم يصلي فلا دين له قوله من لم يصلي لا دين له يدل عليه حديث جابر وحديث بريدة رضي الله عنه المتقدمين لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم على تارك الصلاة بأنه كافر أي لا دين له فهذا هو معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه من لم يصلي لا دين له ومثله تماما قول عمر بن خطاب رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة أي لا نصيب له في الإسلام إذا كان تاركا للصلاة لا نصيب. له في الإسلام لأن الصلاة عماد الدين فمن تركها كان بتركه للصلاة من الكافرين والحديث أو هذا الأثر رواه المصنف عن شريك وهو ابن عبد الله القاضي وهو ضعيف لسوء حفظه عن عاصم وهو ابن بهدله عن زر وهو ابن حبيش عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وشريك لم يتفرد به بل توبع عليه فرواه عبد الله بن أحمد في السنة والخلال في السنة من طريق سفيان الثوري عن عاصم به وعاصم بن بهدلح حسن الحديث نعم قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المليح عن بُريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه قال من ترك العصر فقد حبط عمله ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن بُريدة الاسلم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك العصر فقد حبط عمله من ترك العصر فقد حبط عمله والحديث رواه البخاري رحمه الله في صحيح من طريق هشام به وقول من ترك العصر أي صلاة العصر وتخصيص صلاة العصر في هذا الحديث فيه دلالة على مكانة هذا مكانة هذه الصلاة وليس فيه دلالة على تخصيص هذا الحكم بها وليس فيه دلالة على تخصيص هذا الحكم بها وإنما هو دال على مكانة هذه الصلاة قال الله تعالى حافظه على الصلاوات والصلاة الوسطى أي صلاة العصر تنبيها على مكانتها وعظيم منزلتها ومن ترك العصر حبط عمله من ترك العصر حبط عمله لماذا؟ لأن الصلاة المفروضة ومنها صلاة العصر عماد للدين لا يقوم الدين إلا به أو لا يقوم الدين إلا عليه فمن ترك الصلاة يكون بذلك تاركا لعماد لعماد يقوم الدين عليه فتحبط أعماله وتبطل فتحبط أعماله وتبطل وهذا الحديث مع حديث أخرى استدل بها جماعة من اهل العلم على ان من ترك ولو صلاة واحدة متعمدا يكون بذلك كافرا يكون بذلك كافرا وسيأتي ذكر لبعض ان نقول عن اهل العلم في هذا الباب نعم قال حدثنا عيسى ووكيع عن الاوزاع عن يحب ابن ابي كثير عن ابي قلابة عن ابي المهاجر عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل حديث يزيد عن هشامل الدستوائي نعم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عباد بن ميسرة المنقري عن أبي قلابة والحسن أنهما كان جالسين فقال أبو قلابه قال أبو الدرداء رضي الله عنه من ترك العصر حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله قال وقال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوت من غير عذر فقد حبط عمله ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وهو بمعنى حديث بريدة الأسلمي المتقدم رضي الله عنه وحديث أبي الدرداء في إسناده عباد ابن ميسر علينا الحديث وفيه انقطاع ابو قلابة لم يسمع من أبي الدرداء رضي الله عنه لكن المعنى مر معنا صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث بريدة رضي الله عنه وكما مر هو مخرج في صحيح البخاري وقوله الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوتهم من غير عذر فقد حبط عمله يدل له حديث بريدة وقول النبي عليه الصلاة والسلام من ترك العصر فقد حبط عمله وقد عرفنا أن هذا بيانا لمكانة صلاة العصر وليس تخصيصا للحكم فيها في هذه الفريضة دون غيرها من الفرائض الخمس التي كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده والحديث فيه أدلة عديدة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بل هناك أدلة أيضا في القرآن الكريم تدل على كفر تارك الصلاة وقد اعتنى جماعة من أهل العلم بجمع هذه الأدلة ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة هو كتاب عظيم جدير بطالب العلم أن يقرأه فوغزير الفوائد عظيم المنافع في هذا الباب العظيم قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ساق جملة من الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة قال والأدلة التي ذكرناها وغيرها تدل على أنه لا يقبل شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة لا يقبل شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة فهي مفتاح ديوانه ورأس مالي ربحه ومحال قال ومحال أن يكون رابحا والربح بعد رأس المال نعم قال والربح بلا رأس مال فإذا خسرها خسر أعماله الشاهد أن أبن رحمه الله يذكر أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام قد حبط عمله أن أعماله لا تقبل أن أعماله لا تقبل لأن الصلاة عماد للدين وهي رأس رأس مال المرء فإذا كان رأس المال مفقودا اذا كان راس المال مفقودا كيف يكون رابحا بلا راس مال كيف يكون راس رابحا بلا راس مال؟ فإذا خسرها خسر اعماله كلها هكذا قال رحمه الله فإذا خسرها اي خسر الصلاه المكتوبه خسر اعماله كلها بمعنى أن تارك الصلاه ان كان متصدقا لا ينتفع بصدقاته إن كان يحج ويعتمر لا ينتفع بحجه واعتماره إن كان يصوم لا ينتفع بصيامه لأن ترك الصلاة محبط للأعمال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وهذا المعنى قرره جماعة من أهل العلم ولا أطيل في النقول وإنما أكتفي بنقلين أحدهما عن مشايخنا الأفاضل في اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ بن باز رحمة الله عليه في حياته سئلوا عن ترك صلاة واحدة قالوا من ترك صلاة واحدة متعمدا فهو كمن ترك جميع الصلوات فلا تقبل منه بقية الصلوات ولا يقبل منه أي عمل حتى يقيم الصلاة ويحافظ عليها كلها ولو كان مقرا بوجوبها فالإقرار بوجوبها لا يكفي عن أداء الصلاة لأنه يترك الصلاة متعمدا أو بترك الصلاة متعمدا يكون كافرا كفرا أكبر وقيل للشيخ بن باز رحمه الله ما الحكم إذا ترك صلاة واحدة قال صلاة واحدة او عشر اذا ترك عمدا حتى ذهب وقتها مثل الفجر حتى تطلع الشمس عمدا كفر وعليه التوبة الى الله عز وجل او ترك العصر حتى غابت الشمس او العشاء حتى طلع الفجر هذا كفر على الصحيح في اقوال او من اقوال اهل العلم ونكتفي من النقول بهذا والمسألة كما هو معلوم وكما أشار إلى ذلك سماحة الشيخ فيها خلاف بين أهل العلم ولكن كما قال رحمه الله تعالى هذا الصحيح من أقوال أهل العلم وهو الذي تشهد له الأدلة ومنها ما ساقه المصنف ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى وهذا أيها الإخوة الكرام يستوجب على العاقل الناصح لنفسه أن يتقي الله عز وجل في هذه الصلاة فإن آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وأخبر عليه الصلاة والسلام أنها أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة فإذا قبلت ربح وأنجح وإذا ردت خاب وخسر وهي عماد لهذا الدين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم قيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم قيامة وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف وأبي بن خلف كان من أشد الأعداء الألداء الأل للرسول عليه الصلاة والسلام ومن الذي يرضى لنفسه أن يحشر يوما أن يحشر يوم القيامة جنبا إلى جنب مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل والعياذ بالله ومن ترك الصلاة فقد رضي لنفسه بذلك شآم أبا وهنا أيها الإخوة أذكر نفسي وإياكم أن العبد لا يستطيع أن يكون مصليا إلا إذا عانه الله وتأمر رعاك الله دعوة إمام الحنفاء خليل الرحمن عليه السلام حيث يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعا قال رب اجعلني مقيم الصلاة فمن أراد أن يكون من أهل الصلاة فعليه بأمرين عظيمين للغاية الأمر الأول أن يلح على الله سبحانه وتعالى دوما بالدعاء أن يجعله من أهل الصلاة رب اجعلني رب اجعلني رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء يسأل الله جل وعلا أن يجعله كذلك لأن الله عز وجل إن لم يجعلك كذلك لا تستطيع لو لا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فتلح على الله عز وجل وتكثر من الدعاء ان يجعلك من اهل الصلاة صادقا مع الله في دعائك والامور بيده سبحانه وتعالى حتى قال مطرف ابن عبد الله ابن الشخير وهو من علماء التابعين قال كلاما عظيما جميلا نافعا قال رحمه الله لو, لو اخرج قلبي لو اخرج قلبي وجعل في كفي او في يد اليسرة وجيء بالخير كله وجعل في يد اليمنى تأمر رعاك الله قال لو, لو اخرج قلبي وجعل في يد اليسرة وجيء بالخير كله وجعل في يد اليمنى لم استطع ان اولج شيئا من الخير اي الذي في يده اليمنى لم أستطع أن أولج شيئا من الخير في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يضعه إلا أن يكون الله هو الذي يضعه لا أستطيع يقول هذا أمر لابد أن نفهمه أن الأمر بيد الله وأن الهداية بيد الله وأنك أن تكون من المصلين هذا بيد الله يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إذا أعانك الله لا يحول بينك وبين الصلاة شيء ولا يمنعك منها مانع ولا يذكلك عنها أي أمر فهذا الأمر الأول الأمر الثاني مجاهدة النفس مجاهدة النفس والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فإذا اجتمع لك الأمران الدعاء والمجاهدة مجاهدة النفس كونوا بإذن الله تبارك وتعالى من المصلين وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الأمرين في قوله احرص على ما ينفعك واستعم بالله ولا تعجزن احرص على ما ينفعك هذا بذل السبب استعم بالله يطلب المد والعون والتوفيق من الله سبحانه وتعالى اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن تجعلنا أجمعين وذرياتنا من المقيمين الصلاة اللهم اجعلنا وذرياتنا من المقيمين الصلاة اللهم اجعلنا وذرياتنا من المقيمين الصلاة يا رب العالمين يا جواد يا كريم يا منا نعم قال حدثنا هودة بن خليفة قال حدثنا عوف عن قسامة بن زيد عن قسامة بن زهير قال لا ايمان لمن لا امانة له ولا دين لمن لا عهد له ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الاثر عن قسامة بن زهير قال لا ايمان لمن لا امانة له ولا دين لمن لا عهد له وهذا ثبت مرفوعا وقد مر معنا سابقا ومر أيضا الكلام على معناه وأن النفي هنا نفي للإيمان الواجب وعرفنا هناك أن الإيمان لا ينفى إلا في ترك واجب أو فعل محرم ترك واجب كما في قوله هنا لا إيمان لمن لا أمانة له وفعل محرم كما في قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن نعم. قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن مجاهد انه قال ان افضل العبادة الرأي الحسن ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الاثر عن مجاهد رحمه الله تعالى وهو من علماء التابعين أنه قال إن أفضل العبادة الر الحسن إن أفضل العبااد الري الحسن ومعنا قوله رحمه الله تعالى الررائ الحسن أي الرأي الموافق للنصوص الري المواقع, المواقع الموافق للنسوس الذي يتبع صاحبه السن سنة النبي عليه الصراتة والسلام وليس المراد بالرأي الرأي الذي يعارض به صاحبه النصوص والأدلة فهذا رأي مدموم وليس بحسن وليس من الحسن في شيء وإنما الرأي المراد بالرأي الحسن أي الرأي المبني على الأدلة واتباع النصوص وفهم كلام الله سبحانه وتعالى وهذا المعنى وضحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة له مطبوعة بعنوان قاعدة في المحبة ونقله أيضا العلامة بن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان وبيّن رحمه الله أعني شيخ الإسلام ابن تيمية أن المراد بقول مجاهد الرأي الحسن أي الرأي الموافق للنصوص وهو اتباع السنة وأورد شاهدا لذلك قول الله سبحانه وتعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك هو الحق من ربك نعم قال حدثنا أبو معاوية عن يوسف بن ميمون قال قلت لعطاء إن قبلنا قوما نعدهم من أهل الصلاح إن قلنا نحن مؤمنون عابوا ذلك علينا قال فقال عطاء نحن المسلمون المؤمنون وكذلك أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عطاء بن أبي رباح قيل له إن قبلنا قوما نعدهم من أهل الصلاح إن قلنا نحن مؤمنون عابوا ذلك علينا فقال عطاء نحن المسلمون المؤمنون وكذلك ادركنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون نحن المسلمون المؤمنون وكذلك ادركنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون هذا الاثر يتعلق ب بالمسألة السابقة التي مر معنا نقولات عديدة عن السلف رحمهم الله فيها وهي مسألة الاستثناء في الإيمان وأيضا مر معنا سابقا أن الاستثناء في الإيمان هو سنة ماضية ومتقررة لدى السلف رحمهم الله وأنهم يستثنون في الإيمان لمآخذ مر ذكرها وبيانها في درس سابق وهذا الأثر فيه أو الآن مؤمن أو نحن المؤمنون بدون استثناء وأيضا مر فيما سبق أن ما صح عن السلف رحمهم الله من هذا الإطلاق فإنه يحمل على أصل الإيمان كما يوضح ذلك أثر الحسن البصري الذي نقلته سابقا وهو أنه سئل أمؤمن أنت فقال الإيمان إيمانان فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله فأنا مؤمن وإن كنت تسألني عن أهل قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا قال فأرجوا أو قال لا أدري أنا منهم أو لا فما جاء عن السلف رحمهم الله تعالى فيه قول أنا مؤمن بدون استثناء يحمل على هذا ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاوى قال وأما جواز إطلاق القول بأني مؤمن فيصح إذا عنا أصل الإيمان دون كماله والدخول فيه دون تمامه كما يقول أنا حاج وصائم لمن شرع في ذلك وكما يطلقه في قوله آمنت بالله ورسله وفي قوله إن كنت تعني كذا وكذا أي مثل ما جاء عن الحسن وكذا أن جواز إخباره بالفعل يقتضي جواز إخباره بالاسم مع القرينة وعلى هذا يخرج ما روي عن صاحب معاد وما روي في حديث الحارس، الذي قال انا مؤمن حقا وفي اسناده كلام وفي حديث الوفد الذين قالوا نحن المؤمنون وان كان في الاسنادين نظر وان كان في الاسنادين نظر اي اسناد حديث الحارث واسناد حديث الوفد الذين قالوا نحن المؤمنون ايضا هذا الاثر اثر عطاء يحمل على هذا المعنى independى صح لكنه ضعيف الاسناد لان في اسناده يوسف ابن ميمون وهو ضعيف فهو من حيث الاسناد غير ثابت ولو صح فإنه يحمل على أن المراد بالإيمان الأصل للتمام والكمال نعم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال القلوب أربعة قلب مصفح فذلك قلب المنافق وقلب أغلق فذلك قلب الكافر وقلب أجرد كأن فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب فيه نفاق وإيمان فمثله مثل قرح يمدها قيح ودم ومثله مثل شجرة يسقيها ماء خبيث وطيب فأي ما غلب عليها غلب ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال القلوب أربعه القلوب أربعه أي قلوب الناس تنقسم إلى أربعه أقسام من حيث الإيمان والاعتقاد أو الوقوع في ضد ذلك من الكفر والنفاق فالقلوب, قلوب الناس تنقسم إلى أربعة أقسام والقسمة التي جاءت في هذا الأثر قسمة صحيحة وواضحة وبينة ولها شواهدها ودلائلها الكثيرة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام من حيث أن القلوب منقسمة إلى هذه الأقسام قال قلب هذا القلب الأول قلب مصفح أو مصفح أي له صفحتان له صفحتان معنى له صفحتان أي له وجهان وجه يميل إلى الكفر ووجه يميل إلى الإيمان قال قلب مصفح أي فيه, فيه إيمان ونفاق له وجهان وجه إيمان ووجه نفاق ففيه إيمان وفيه نفاق فيه إيمان وفيه نفاق فذلك قلب المنافق فذلك قلب المنافق والمراد بالإيمان الذي فيه أي تظاهرا و زعما وادعاء تظاهرا وزعما وادعاء وإلا فالقلب من حيث هو قلب المنافق ليس فيه إلا الكفر بالله سبحانه وتعالى لكنه يظهر ان قلبه فيه ايمان وفيه تصديق بالله وفيه ايمان بالرسل دعوة يدعيها فاذا قلب مصفح اي قلب يظهر الايمان ويدعيه ويبطن الكفر وينطوي عليه فهذا قلب المناثق قال وقلب أغلف في كتاب الإيمان أو في طبعة كتاب الإيمان قال قلب أغلق والصواب أغلف أي عليه غلاف كما هو في المصنف لابن أبي شيبة رحمه الله وفي مصادر التخريج الأخرى لهذا الأثر قلب أغلف أي الذي لف عليه غلاف وطوي بالغلاف وغطي بالغلاف ومثله قوله وقالوا قلوبنا غلف أي عليها غلاف ومغطات بغلاف قال قلب أغلف أي عليه غلاف غطاه وحاط به فأصبح لا يصل إليه الحق بسبب الغلاف الذي غطاه وحجبه عن أن يصل إليه الحق قال وهذا قلب وقالوا قلوبنا في أكنا مما تدعوننا إليه أي عليها أغطية وعليها أغلفة وعليها أغشية فلا يصل إلينا شيء مما تدعون إليه قال هذا قلب الكافر فالكافر على قلبه أغلفة وأغطية وحجب تحول بين وصول الحق إلى قلبه والاهتداء بهدى قال وقلب أجرد كان فيه سراج يزهر أي يوقد ويضيع فذاك قلب المؤمن وقوله أجرد قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان وللفائدة ابن القيم رحمه الله له على هذا الأثر تعليق نفيس جدا في كتابه إغاثة اللهفان فليراجع قال رحمه الله تعالى وقلب أجرد أي, أجرد أي متجرد مما سوى الله ورسوله متجرد مما سوى الله ورسوله فقد تجرد مما سوى الحق فهو قلب أجرد يعني ليس فيه إلا الحق متجرد لله عز وجل فليس فيه إلا الحق واحد الأئمة وهو المقريزي له كتاب نافع في التوحيد سماه ماذا تجريد التوحيد تجريد التوحيد فقول هنا قلب أجرد أي متجرد مما سوى الله عز وجل تجرد للحق ليس فيه إلا الحق أما الباطل لا وجود له فهذا قلب المؤمن نسأل الله عز وجل لنا أجمعين من فضله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل بل الله يزكي من يشاء. قال وقلب فيه نفاق وإيمان قال وقلب فيه نفاق وإيمان قلب فيه نفاق وإيمان يعني فيها إيمان وفيه نفاق يعني فيه المادة غير القلب الأول القلب الأول المصفح هذا قلب المنافق والإيمان الذي فيه إيمان التظاهر والإدعاء لكن هذا القلب الرابع قلب فيه إيمان وفيه نفاق قلب فيه إيمان وفيه نفاق قال فمثله مثل قرحة يمدها قيح ودم قرحة القرحة التي تظهر في البدن إن أمدها القيح ماذا, ماذا تكون تزداد تعفنا وتزداد إيلاما وتزداد إضرارا بالبدن إذا أمدها القيح ازدادت مضرة على البدن لكن اذا توقف القيح واصبح الذي يمدها ويغذيها الدم فانه يكون هذا بابا التماثل والشفاء اما اذا كان الذي يمد القرحة القيح فانها تزداد وتكبر وتؤدي البدن اما اذا توقف القيح عن امداد هذه القرحة واصبح الذي يمدها الدم تبدأ القرحة تتماثل وتصير إلى الشفاء فهذا قلب فيها نفاق وفيه إيمان فمثلوا النبي عليه الصلاة والسلام بمثل قرحة يمدها قيح مثلوا حذيفة ويروى مرفوعا كما سيأتي بقرحة يمدها قيح ويمدها دم فحالها بحسب ما يمدها إن كان الذي يمدها قيح زادت إضرارا بالبدن وإن كان الذي يمدها الدم حالت الشفاء والتماثل والعافية وأيضا مثل آخر مثل له بمثل آخر قال ومثله مثل شجرة يسقيها ماء خبيث وماء طيب هذه ساقطة في بعض النسخ يسقيها ماء خبيث وماء طيب وهي موجودة في المصنف وفي مصادر التخريج يسقيها ماء خبيث وماء طيب فإذا أصبح الماء الذي يصل إليها الماء الخبيث أضر بها وأضر أيضا بالثمر التي تثمرها الشجرة وإذا كان الذي يصل إليها الماء الطيب أزهرت وأينعت وطاب ثمرها قال فأي ما غلب عليها غلب وهكذا في هذه النسخة والصواب كما جاء في المصنف وفي مصادر التخريج فأي ماء غلب عليها غلب فأي ماء أي من الماءين الماء الخبيث او الطيب غلب فأي ماء غلب عليها غلب يعني إن كان غلب عليها الماء الخبيث خبثت وإن كان غلب عليها الماء الطيب طابت فصاحبه بين صراع مع نفسه تارة يمد قلبه والعياذ بالله أشياء تغدي النفاق وتارة يمد قلبه أشياء تغدي الإيمان فإن غلب عليه الأشياء التي تغدي الإيمان صلح قلبه وإن غلب عليه الأشياء التي تغدي القلب بالنفاق مرض قلبه والعياذ بالله وهذا يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يصون قلبه من الأمور التي تتولد النفاق التي تولد النفاق وتمرض القلب بأن يمنع الواردات التي ترد على قلبه فتمرضه والقلب ترد عليه الواردات من النظر وأمن السمع إما أن يسمع أو ينظر ينظر قراءة أو أو كما في زماننا هذا بالمشاهدات التي امرضت القلوب امرضت قلوب كثير من الناس مشاهدات القنوات الفضائية ومشاهدات الشبكات في المواقع السيئة الخبيثة التي تمرض القلوب وتمدها والعياذ بالله بالنفاق والشهوات والشبهات فتمرضها تماما فيحتاج العبد ان يغلق المنافذ التي تمد القلب والعياذ بالله بالنفاق وأن يحاول أن يزيد المنافذ التي تقوي الإيمان وتزيد تقوي القلب وتزيده قوة وصلاحا واستقامة بإذن الله عز وجل هذا الأثر رواه أبو البختري عن حذيثة رضي الله عنه وأبو البختري عن حذيثة مرسل كما في تهذيبه الكمال ورواه الامام احمد رحمه الله تعالى في المسند مرفوعا عن ابي البختري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا وابو البختري ايضا لم يدرك, سعيد لم يدرك ابا سعيد رضي الله عنه وفي اسناده ايضا ليث وهو ابن ابي سليم وهو ضعيف فالإسناد ضعيف لكن الأثر من حيث المعنى وانقسام القلوب لهذه الأقسام آآ آآ واضح وتدل عليه دلائل كثيرة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أورد هذا الأثر في موابع من كتبه وأورده ابن القيم رحمه الله في كتاب إغاثة اللهفان وشرحه شرحا نافعا وقال في اغاثه اللهفان صح عن حذيفة فقد يكون رحمه الله وقف له على طرق صحه بها عنده صح بها عنده عن حذيفة رضي الله عنه وشرحه شرح نافع ان يمكن أن يرجع إليه طالب العلم في كتاب اغاثه اللهفان لابن القيم رحمه الله تعالى أنا أتوقع أن بعض الأخوة يقول الصفحة هو الجزء فلعلي أترك ذلك تدريباً للأخوة على البحث والتنقيب حتى يقفوا على هذه الفائدة وغيرها في هذا الكتاب العظيم يغاثة اللهثان لابن القيم أقول ذلك لأنه أصلاً ليس مقيدا عندي الجزء والصفحة لم مقيدها نعم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صفيان عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالوا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها ثم أورد رحمه الله تعالى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 يقلبها وأورد أيضا في المعنى نفسه عن أم سلمة وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين ولعلنا نؤجل الكلام على هذا الحديث في لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الله خيرا وبارك الله فيكم وانعمكم الله الصواب وفوق كل الحق الله ما سمعنا الله لنا ولكم وللمسلمين يقول السائل فضيله الشيخ كيف يقوي المسلم ايمانه الايمان كما مر معنا في الأثر عن يزيد بن عمير الخطمي رضي الله عنه قال الإيمان يزيد وينقص قيل وما زيادته ونقصانه قال إذا ذكرنا الله وسبحنا وعندنا في كتاب الإيمان وخشينا في أكثر المصادر التي تروي هذا الأثر وسبحنا زاد وإذا غفلنا نقص فأشار رضي الله عنه وارضع ان الايمان يزيد وينقص وان لزيادته اسبابا ولنقصانه اسبابا وان من اراد لايمانه ان يزيد فعليه بمعرفة اسباب زيادة الايمان والعناية بها ليزدد ايمانه وعليه ايضا ان يعرف اسباب نقص الايمان وضعفه ليسلم منها فالعبد مطلوب منه ان يعرف اسباب زيادة الايمان ليحافظ عليها وليعتني بها وايضا مطلوب منه ان يعرف اسباب نقص الايمان وضعفه ليجتنبها والايمان لزيادة اسباب عديدة اسير اليها باختصار منها العلم النافع والعناية خاصة بكتاب الله عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا فالقرآن يزيد الإيمان لمن تلاه متدبرا متأملا متعقلا لمعاني كلام الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن وكذلك القراءة في السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام والقراءة في سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فإن معرفة سيرته صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وشمائله وآدابه ومناقبه وخصائصه صلوات الله وسلامه عليه من الأمور العظيمة التي تزيد الإيمان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا وبهذه المناسبة أحب أن أشير إلى أن بعد فراغنا إن شاء الله من إتمام كتاب الإيمان لبري أبي شيبة سنشرع في دراسة السيرة في كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تفضل أحد المحسنين جزاه الله خيرا وطبع كمية كبيرة من هذا الكتاب وتصل قريبا وتوزع بإذن الله بكميات كبيرة جدا ونتعاون بإذن الله عز وجل راجين من الله المن والعون والتوفيق في المذاكرة والمدارسة لسيرة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه السيرة العطرة المباركة التي أزكى سيرة وأعطر سيرة, سيرة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه كذلك وقوف المسلم على اخبار الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وجدهم واجتهادهم وصبرهم ومرابطتهم وبذلهم فهذا كذلك من الأمور التي تزيد الإيمان كذلك من صاحبة الأخيار ومجالسة الصالحين والعناية بذلك هذا كله مما يزيد الإيمان أيضا مجاهدة النفس على فعل الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والإيمان ينقص ولنقصان أسباب وهناك مؤثرات منها مؤثرات خارجية تؤثر على إيمان الإنسان بالنقص ومن ذلك الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوة قال ثم لا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين أيضا قرناء السوء وخلطاء الفساد هذا أيضا مما يضعف الإيمان الانشغال بفتن الدنيا وملهياتها ومغرياتها هذا أيضا مما ينكس الإيمان نفس الإنسان الأمارة بالسوء التي تدعو إلى السوء والشر والفساد مطاوعتها نقصا في الإيمان وضعف في الدين أيضا الجهل بالدين والغفلة والله ونحو ذلك هذه كلها من الأمور التي تضعف الإيمان ولي في هذا الباب رسالة مطبوعة بعنوان أسباب زيادة الإيمان ونقصانه نعم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم الحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت الصفرفة الظلي